فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَنَا مِنَ اللَّهِ مَا لا